وتحسبهم أيقاظا وهم رقود فنقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ألم ليت منهم رعبا.